وقال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنه فقال اركبها ويلت في الثانية أو الثالثة حكم الهدي يتفق الجميع بأن الهدي هدية منك إلى ربك وليهدي هديه له حق نرجع يرجع فيها ليس له حق فإذا أهديتها لربك هل لك أن تؤجرها في ركوب أو حمل إلى مكة وتأخذ أجرتها يبقى رجعت في الهدية جزء منها ولا لا من يوم ما كنت أهديتها خلاص رفعت يدك عنها فلا يحق لك الانتفاع منها ولا بشيء لماذا؟ لأن الانتفاع ارتجاع يجوز لك فمنذ أن أشعرتها أو قلتها على ما هو معروف في الهدي خرجت من ذمتك أو خرجت من عهدتك أو خرجت من ملك يدك إلى الله إذن لا حق لك في الانتفاع منها ويتفق العلماء لا يجوز لك أن تحمل عليها متاعك عايز ما تعجب لك بعير ولا يجوز لك أن تركبها بدون حاجة لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها ليش يقول العلماء لعله رأى من حالة الرجل العجز عن المشي أو رأى أن الهدية قوية وسمينة وركوبه عليها ليس من باب الاستغلال ولكن من باب الارفاق بين انسان وبين حيوان فاذا كان المشو مشق على الانسان ويمكن ان يرتفق بالحيوان نرفق بمن فيهم بالانسان اذا لا مانع ان يركبها لان ركوبها ليس استغلالا ولذا يقول العلماء اذا ركب وهو مضطر ومحتاج وبعد ساعة ساعتين استراح وجب عليه ينزل ولا يكمل المرحلة يكمل المرحلة لأنه بدأ ركوبها بعدر شرعي لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل اركبها كان جواب الرجل إنها بدنا. لماذا يجيب رسول الله بها حتى يقوله اركبها فيجاوب مرة ثانية بدنا. فيقول اركبها ويلك أو بعض الألفاظ ويحك هل الرسول يدعو عليه بالويل والهلاك هو سايق بدنا لبيت الله هذا كما يقول العلماء من الألفاظ التي لا يراد معناها تجري على اللسان زي الامه تدعي على ولدها الله يجيب لك مصيبة الله يجيب لك كذا هو لو اشتكب شوكه في اصباعه تقعد تبكي عليه هذه ألفاظ تجري على اللسان القلب يقول لا لا لا وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حق صافية عقرى حلقة أحابسة تناهي. العقل التي تعقر عقبها والحلقة التي تحلق رأسها من المصيبة وهل الرسول يقر أحدا يحلق رأسها؟ وهل الرسول يرضى بزوجته أن تنزل بها مصيبة؟ لا الفاظ تجري على اللسان بدون قصد فهنا ويلك دعاء بالويل ورسول ليس فحاشا وليس بذيء لا. اللفظ لا إنما لفظ لا يراد معناه يجري على اللسان هنا يقول العلماء الرجل يعلم بأن البدنه تركب ولا بتترك تترك على الأصل قال إنها هو والبدنه لا تركب فأنا لا أركب قضية منطقي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع بالمؤمنين رؤوف الرحيم يستثني من العموم قال صحيح البدن لا تركب لكن أنت تعبان. ارفق بنفسك أولى من أن نرفق بالبدنه اركبها ويلك لأنه خالف الأمر الأول وهذا يعطينا الحذر من أن نخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر عادي يركب أو لا يركب هو واجب ولا فرض ولا حرام ولا محظور من باب المباح ومع ذلك لما خالف الأمر من أول وهله كان عاصيا وتوجه إليه الويل ويلك لا تراجع في هذا الأمر ويلك امتثل الأمر ويلك اركب فإن الرفق بك أولى من الرفق بها إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن استنتاجها في هذه اللفظة إذن البدن لا تركب البدن إنما تساق هدية اللهم إلا إذا احتاج صاحبها وكان مضطرا لركوبها فلا مانع أن يركبها بالإرفاق وبالله تعالى التوفيق